سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا في المغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد سورة العاديات والعاديات الخير يستجزل الشيء يسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنام أحقه شيء يشخر يزن ذا الحفر الظلمين استصر حيث يسكر ذا صغبار أعدا ودس نصف يفرق الأعذاء ذا نكار كل شيء ذا يحضر يحمل ذا الحطاس فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسْطِرَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ وَلِيَعْلِمَ رَغْسَنْ يَغْسَنَتِ كَفْرًا كَفْرًا لِيَذْبَرْنَ دِيْفَانِ يَغْسَنِي